بسم الله الرحمن الرحيم جلست في مجلس في الأردن وتكلمت كلمتين عن الصلاة ففي واحد شايف أردني عمره حوالي السبعين قال شيخ قال أنا بدي أعطيك قصتي مع الصلاة أنا ما أذكر أحد عنده قصة مع الصلاة يعني الواحد عنده قصة في وظيفته قصة مع واحدة يحبها قصة قصة مع الصلاة قلت عندك يا لمنك شو هل عندي قصة مع الصلاة قلت طيب يا اخي لا تزعر عطني قصتك وانتهت قال انا يا شيخ لما كنت شاب كنت ازعر ازعر داشر يعني داشر يعني خربان يقول لكن كنت بصلي كل اصحاب الزعران ما بيصلوا الا انا بصلي يقول فدخلت مرة للمسجد بدي اصلي لما بدي اكبر شفت مكتوب على حيث قدامي قال صلى الله عليه وسلم من طب الحديث ضعيف من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له يقول بعدين قلت في نفسي لك شو الحكيم يعني أنا ما إلي صلاة طيب أنا صلاتي ما نهتني عن الفحشاء والمنكر لك شو هذا يا زلمي أنا ما, ما إلي صلاة أنا بصلي ليه, ليه, ليه لشو تدري بلاش صلاة ما قال بلاش فحشاء ومنكر عشان تقبل صلاتي لا بلاش طلاع عشان تقبل الفحشاء والمنكر شوف بليس كثير الناس يقولوا وقعد يا شيخ عشر سنوات ما أصلي لك شو عقا يا صلي على الفاضي يقولوا بعدين حضرت حفلة مرة من المرات فيها واحد جداوي يقول واحد يعني من جدة يقولوا في ناس مدري ش يسوون يقول فجلس جمي الجداوي سكرنا فسألني يقول احنا سكرانين قال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 قال نعم قال إحنا بيننا وبين رب العالمين حبال حب الاسم بر الوالدين حب الاسم قراءة القرآن حب الاسم الصدقة حب الاسم الصلاة انت لما ما تبر والديك جيت عند الحبل الاول وقطعه انت لما ما تقرأ القرآن جيت عند الحبل الثاني وقطعته. انت لما ما تصدق ج أوه مسكرة الحين. جيت عند الحبل الثالث وقطعته. يا بوي خلي لك حبل الصلاة بينك وبين رب العالمين. يمكن تحتاجه يوم من الأيام. زين؟ يقول خل الحبل الصلاة بينك وبين الله. يمكن تحتاجه. يقول قلت والله كلام صحيح. والله كلام صحيح. يقول أطلع. من مكاني وأذهب إلى بيتي وأغتصر وصلي المغرب والعشاء ومن يومها ما تركت الصلاة إلى يومي وأجر هداية في مزار حسنات من وهذه من فضاء للخمر قرأ لأن الله قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس ويمكن هذه المنافع يعني ففي مزار حسن أبداك السكرى إن حسنت نيته طبعا وما أظن النية حسنة العقل غام موجود أساسا وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله قدمت لكم هذه الماده من موقع وذكر الإسلامي <تصفيق> www.wadhikr.net